القران على كتاب ربنا طيب هو النعيم عنده اسئله مهمه طيب الاسئله دي بعد بعد طيب بعد التفسير ان شاء الله نجيب الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا برآء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ودى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم العبي لا أستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وعليك أنابنا وعليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا وربنا انك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم في أسوة في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما يتولى في ان الله الغني الحميد يقول الله تعالى نعم لعباده المؤمنين نعم ولانهم هم الذين ينقادون انصاعون الى اوامر الله جل في قال الله تعالى آمراً أيام بمصارمة الكافرين وعداوة الكافرين ومجانبة الكافرين والتبرء من الكافرين وعدم الرضا بفعالهم وباعتقادتهم فضلاً عن اعتقادهم فقال الله جل في علاقة كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم هذه أيضاً قد أخذها بعض العلماء بأن شريعة ما قبلنا شريعة لنا شريعة ما قبلنا شريعة لنا ما لم يأتي من شريعنا ما ما لم يأتي من شرعنا ما, ما لا آآ آآ ينسخ يكون نسخا لشرع من قبلنا لذلك يحتجوا بأن الختان على الوجوب بما كان من إبراهيم عليه السلام أنه اختتنا بعد الثمانين بالقدوم طبعا جاء من شرعنا ما يعضده ألق عنك الكفر واختتن ألق عنك شعر الكفر واختتن قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم نعم اتباعه والاقتذاء به والاتساء به وقومه أيضا لكم والذين معه والاقتداء بهم والإتسابين في الولاء والبراء الذي هو أعظم أركان لا إله إلا الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرانا منكم لأنكم توالون الكفار وأنكم تعبدون الأصنام وأنكم أيضا تكفرون بالرحمن لذلك نحن تبرأ إلى الله منكم ولا نرضى بفعالكم ولا نرضى باعتقادكم, باعتقادكم. ولذلك أهل الإيمان لابد أن يكونوا كذلك قد كانت لكم في ابراهيم الذين معوا اذ قابل منكم ومما تعبدون من دون الله قال مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم اي بدينكم وطريقتكم وعبادتكم وايضا اعتقادكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يعني شرعنا في العداوة والبغضاء إرضا لله جل وعلا، فأوسى قراء الإيمان أن أن تعطي الله، أن تملع الله، أن تحب الله، أن تبود الله. الحب الذي المحرك له والحب الله، والبغض المحرك له هو البغض في الله. فلذلك قال من أعطى الله ومن على الله وأحب الله وأبود الله. تنال إنما تنال ولايه الله بذلك انما الله بذلك قالوا بيننا والبغضاء. وهم يكفرون بالرحمن وريمالا. وهم يعبدون الاوثان وهم يردون الرسل ويجحدون برسالتهم وايضا يكفرون بالرسول يكفرون بالواحد القهار سبحانه وجلّه فكيف تكون الموافقة فكيف تكون الملاطفة كيف يكون البر بينهم قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض العداوة من أجل الله والبغضاء من أجل الله أنتم كفرتم بالله فعدو فعدواتنا لكم ظاهرة في هذا الباب أنتم جحتم بآيات الله جلّ جلّ فعلا فكانت البغضاء بيننا وبينكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وهذا أصل أو لازم او اثر التبرؤ ان كنت صادقا في أن تتبرق من أهل الكفر فتبرؤك من أهل الكفر يعني لا بد أن يظهر بذلك أبديها بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أي تؤمنوا بالله وحده ولا شريك له وأن تخلعوا كل ما تعبدون من دون الله إلا في علاه أو ثانه وقلنا أنهم لما كفروا كفروا في الإلهية وهم يعتقدون أن القالق المرا القالق المدبر الآبر الناي هو الله جل في علامة. ولذلك شف حتى حتى فيندهشيم على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعل الآلهة إلىهم واحدة إن هذا الشيء نوع وكانوا ضفون بالبيت ويقولون لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك, لبيك إلا شريك إنه ولك تملك هو مملك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعوا ما يقول لبيك لا شريك لك يقول قد قد ياسكتوا سكتوا كف ولا إلى هذا وهذا هو النجات لكم لكنهم لكنهم يعني كفروا بالله جل في علاه لذلك كان لابد أن تكون العداوة والبغضاء وعدم الوفاق وعدم المحبة. قال حتى تؤمنوا بالله وحد. يعني عداواتكم متوقفة إلى أن تؤمنوا تؤمنوا بالله وحده معلول هنا. الا إذا انتفت انتفى الحكم في هذا في هذا الباب لأنكم كفر كفرتم بالله وكان لكم وجوبا أن تذعنوا أن أن تنقادوا أن تاتسوا بمن سبقكم الذين آمنوا برسول الله. الله أكبر الله أكبر. قال أبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض أبدا حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لا لا استغفرن لك يعني تعتسون بهم تقتضون بهم إلا في قول إبراهيم لا استغفرن لك إلا لقول إبراهيم لا استغفرن لك. أي لكم أهلكم في إبراهيم عليه السلام ومن معه أسوأ حسنة تعتسون بهم إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإن كان عن موعدة وعدها إيان فلما تبين له أنه عدون الله تبرأ منه إن إبراهيم كان حريما وشيدا نعم انه كان ابوابا ا أبواب حليم قال ولذلك نهى الله دعاء المؤمنين ان يستغفروا لكل من مات على الشرك ولو كانوا ابائهم واخوانهم وازواجهم قال الله تعالى ما كان للنبي, للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا قربه من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم وما كان إبراهيم ما كان استغفار ابراهيم الابي لعاهده وعدها وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهين ال Romeją الحليم النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي ان استغفر لأمي فلم يأذى لي استأذنت ربي ان استغفر لأمي فلم يأذى لي شو انظر حتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمه ماتت كفرة أمه في النار وأبوه في النار والله المستعان ماتت كفرة فاستأذن ربه ان يستغفر الله فأبى عليه عليه فمنعه من ذلك فاستأذى أن يزور خبرها فزار خبرها فبكى وبلى الثرى وبكوا وأيضا قد قال إن أبي وأباك في النار فأبو النبي في النار وأم النبي في النار <تصفيق> لأنهما وصلتهما رسالة سالة إبراهيم عليه السلام لكنهما كفر بترحيد الله جل في علا لذا كان من أصحاب النار ما كان النبي الذين أمنوا أن يستغفروا المشركين وكانوا أولي من بعد ما تبعوا لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم الأبي إلا عن موادة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولذلك قال الله تعالى قد كانت لكم أسرة حسد في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومين من ابراهيم منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ووعد بينهم بينكم عداوه البغضاء أبدا حتى تبين بالله وحده إلا قول إبراهيم الأبي لا استغفر أن لك وما املك لك من الله من شيء فالمعنى لكم ليس لكم في, في إبراهيم هنا في الاستغفار اسوه ولانه تبرأ من أبيه لما علم أنه من أصحاب الجحيم ثم أمرهم بهذا الدعاء بعد تمام التوحيد وتمام التوحيد يكون من من الولاء والبراء كما قلنا المؤمنين ومعادات الكافرين قال قال الله تعالى للفعلاء العاولاء ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وعليك انبنا وعليك المصير أي توكلنا عليك بجميع أمورنا وسلمنا هلك وأنت أرحم الراحمين نعم وإليك المصير ربنا عليك توكلنا عليك وإليك وإليك عليك توكلنا فوضنا أمرنا بأسرها لك وإليك أنا بنا تبنا ورجعنا وقد وقد أو ألمت بنا المصائب بعد الآثام والمعاصي والذنوب ولكنك أرحم الراحمين وإليك أنا بنا إن أبتنا تكون لك واستغفرنا لك وخوفنا منك وخشيتنا منك وأنت أرحم الراحمين ربنا عليك تكلنا عليك ابننا قال وإليك المصير أي المعاد واليوم التناد يوم يولون مذبرين يوم يخرجون موزعين مهرولين إلى رب العالمين زعم الذين كفروا الله يبعثك وربنا قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق عادنا إن كنا فاعلين. ثم هذا الدعاء العظيم ربنا لا تجعلنا فتنة وقال هنا في هذا الدعاء وهو دعاء عظيم جدا ربنا عليك توكلنا وليك نبنا وليك المصيرس وربنا لا تدعنا فتنه للذين كفروا هذه لا توجيهات ربنا لا تدعنا فتنه للذين كفروا يعني لا تصلّيتم علينا فيتمكنون مننا فنقول فنكون فتنة لهم ما لو كانوا على الايمان لو كانوا على الحق لما لما مكن الله لما, لما مكننا الله منهم ولا مناصرنا عليهم اللهم المستعان أو ربنا لا فتنَة الذين كفروا أي يعني يكون هناك الجبن والخوار وعدم الثبات والسداد فتكون فتنة لهم أيضا في هذا في هذا الباب ومعناها لا تعذبنا بأيدي بأيديهم ولا بعذاب من ولا من عندك فيقول لو كان هؤلاء الحق ما أصبهم ما أصبهم هؤلاء تظهرهم علينا فافتنونا في ديننا كما قال أصحاب الأخدود أعوذ بالله من الخُذلان نعم فيقولون ما ظهرنا عليهم إلا للحق معنا والباطل عندهم هم أصحاب دنيا هم ما يريدون رياسة يريدون مكانا يريدون دنيا فلذلك نصرنا الله عليهم والله تعالى لا, لا, لا ينصرهم علينا فقالوا, فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وفي هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان هو أن الله يمد للكافر حتى, حتى لا يكون له في الاخره من شيء وإن أعطاه الله جل في علان فتلك الأيام يداولها الله بين العباد كما قال الله جل في علان كما قال الله جل, جل في علان وتلك الأيام يداولها بين الناس فالله أعلم حيث يرع رسالة سبحانه جل في علان. يا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا فلا تمكنهم منا ولا تمكن الكافر من المؤمن حتى وان زل المؤمن فلا تمكن الكافر منه المنافق والكافر والفاسق والفاجر ينتظرون سقوط المؤمن وهم يعني يريدون شفاء لصدورهم لانه يعتمل في داخلهم الفطر السليمه السديده الله خلقها تميل لربها جل في علاه وتاوي اليه فلما تجد أن ان اهل الايمان يعني قد يزلون قد يقعون قد قد يتمكن منهم فهذه فتنة لهم الله يصد يصد عنهم الباب الذي به يفيؤون ويرجعون إلى ربهم الله, الله أراد لهم الخسران والخزلان وهذا لا يكون إلا بذلك إلا بذلك لأنهم لا يطاعذون ولا ينظرون إلى إلى هؤلاء الذين الذين ينصرهم الله لفعله أن انظروا إلى كفار فارمك كيف في بادء الأمر تمكنوا من أهل الإيمان وساموهم سوء العذاب وأرادوا قتل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا كانت فتنة لهم حتى أبو جهل في غزوة بدر عندما رأى العدد والعتاد اعتاد والعدة والعدد وترفع ترفع وتكبر وتجبر وقال لابد أن تسمع العرب بنا طيب بعد ذلك يلقوا في في قلب بدر ربنا التي في فتنة الذين كفر واغفر لنا إنك, ربنا انك انت العزيز الحكيم شوو واغفر لنا انهم عارموا انهم قد زلوا قد اساءوا ويدعون الله على ان لا يمكن منهم اهل الكفر بذلك ولذلك قالوا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم الله ما اغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم وانظر الى مناسبة الختام بهذين اسمين العظيمين العزيز الحكيم. Hakeem فاهل الكفر وان علت سطواتهم وان تمكنوا من امر الدنيا وان كانت العد والعتاد يعني في أيديهم لكن الله تعالى في علام لا يمكنهم ولا ينصرهم بحال من الأحوال وإن الله يملي لهم من أجل إذا أنه إذا أخذهم لم يفلتهم ولذلك قالوا ربنا واغفر لنا واغفر لنا زلات والسقطات كما قال الله تعالى من الذين تولوا منكم يا ملتقى الجمعاني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه ولذلك ترى أهل الإيمان والإخلاص والصدق الذين يفتنون يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان قال إنك أنت العزيز الحكيم لا يضام من لا ذا بجانبك فأنت العزيز عز فانتصر فكلهم لو اجتمعوا جميعا لا يستطيعون ويعني نصر أنفسهم قال الله تعالى وان تعود نعود وقال الله تعالى يديوح ربك للملائكه أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا, فثبتوا الذين آمنوا, آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل منان نصرت بالرعب مسيرة, مسيرة شهر والله على كل شيء قدير قال واغفر لنا وهذه طلب المغفرة وذلك أنه يقول ربنا اجعلنا فتنة لهم لأنهم إذا واجدوا فينا الضعف والخوار واجدوا فينا المعصية والتجاوز والتعدي فإنهم يعني تراهم يترفعون أنت لو تعلم, لو تعلم كيف أهل النفاق أو أهل الكفر أو الفسوق والعصيان عندما يلتمسون آثار المؤمن وأجدونه قد زل قد اخطا قد عصى قد تعدى لا تعلم كان يصلون الى السماء بذلك ويفرحون جدا على هذا ويمرحون ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء وهم أصالة اكثر أهل الأرض وهم أهل النفاق والله على صد قلوبهم على التلقي وجعل الران يعلو في قلوبهم فالاغلاف والاقفال على القلوب لا يمكن أن تطهر بحلم الأحوال ولذلك الله يزيدهم غيا على غيهم بذلك عندما ينظرون إلى أهل الإيمان ويجدون منهم ما يكون من من البشر يزددون غيا على غيهم ويزددون جبروتا على جبروتهم وتجبرهم وتكبرهم ولا يهتدون ولا ولا يعتدلون والله على, على ذلك قدير والله على كل شيء قدير سبحانه جل, جل في علاه لذلك يقول الله تعالى واغفر لنا ربنا فكانوا من ازكى الناس علم انهم يزلون علم انهم يعني يفسدون علم ذلك ولكن ولكن ولكنهم قالوا ربنا انت تعلم ما بنا فاغفر لنا فاغفر لنا ولا تمكن منا كافرا ولا ولا فاسقا ولا فاجرا ولا منافقا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم شو التاكيد انك انت العزيز الحكيم عز فانتصر عز فغلب عز فقهر سبحانه وجل فعلا ولو اجتمع من باء لينفعوك بشيء لن ينفعوك ولو شعرا لن يدروك الله على كل شيء قدير سبحانه جل, جل في علاه قال إنك أنت العزيز الحكيم ومع عزتي وقدرتي وجبروتي وكبريائي وقوته هو الحكيم سبحانه جل في علاه في الوقت المناسب في المكان المناسب في الامر المناسب يضع الشيء في موضعه سبحانه جل, جل في علاه لذلك من حكمته انه جعل جعل شرعا وقدرا امورا له في ذلك الحكم فيها يعطي اقوامنا ويمنع اخرين آخر يرفع اقوامنا ويعز اقوامنا ويذل آخرين بيد الخير وهو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم قالوا في لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحانه وجلّه تعالى قال الله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أكد الله وجلّه تعالى الولاء البراء لأنهم من أركان لا إله إلا الله قضية كون الكبراء لا إله إلا الله الله رجع على يعني خرج الخلق أصل الرسل جعل القتال المرير وجعل العداوة البغضاء بسبب هذه القضية العظيمة قضية كون الكبر لذلك أكد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليومان الأخر. إن كنت صادقا تريد الأخيران إن كنت صادقا تريد الله جل فعلا فما عليك إلا, إلا أن, تكون أن تكون مثل إبراهيم عليه السلام في الولاء والبراء من هؤلاء الذين كفروا بالله جل فعلا قال لمن كان يرجو الله اليوم الآخر هذا للولاء والبراء وتهيج إليه وأيضا فيها تهيئة لإعداد السؤال إعداد الجواب للسؤال يوم القيامة قال الله تعالى إذا هذا علامة الإيمانية هذه يعني. لذلك قال الله تعالى لمن كان يرجو الله اليوم الآخر كنت صادقا وتعلم أنك راجعا لربك الذي فعله فعليك بالولاء والبراء قال وما يتولى يعني يتولى عن ذلك وكان مواليا للكفار على أهل الإيمان ولم يأخذ بقول الرحمن سبحانه وتعالى الذين أمنوا لا تتخذ الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال من كان رجلا يوم الأخر هذه الإخلاص وهذه مسألة عظيمة جدا لأنه من كان صديقا فإن الله يختبر صدقه ومن كان مخلصا في الله يختبر إخلاصه ما من أحد زعم شيئا إلا والله يختبر إخلاصه وراء هذا والسؤال هنا برهنت وإخراج من كان صديقا في زعمه بالقراء قال ومن يتولى يعني يتولى أهل الكفر او يتولى عن هذه الاوامر بمساله البراء الولاء والبراء فإن الله الغني الحميد لان الله غني عنكم كما قال الله تعالى إن تكفروا فان الله غني عن قال الله تعالى إن تكفروا انتم من في الارض جميعا فان الله الاغني حميد سبحانه وتعالى قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم امسكوا كانوا على على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم امسكوا كانوا على على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء سبحانه جل في علا فالمسألة لكم وعليكم فإن الله هو الغني الحميد سبحانه جل في علا فهو الغني كامل في غناه سبحانه جل في, في علا هذه صفته والفقر صفة ذاتية للعبد كما قال الشاعر وقال ابن سمية و والفقر وصف لي ذاتي والغنى وصف له ذاتي هو الغني الحميد محمود على غناء محمود على جبروته محمود على قوته محمود على قدرته محمود على علمه سبحانه جل في علاه وهو, وهو حامد فاعل بمعنى فاعل ومفعول فاعل بمعنى فاعل وأنه حامد لعبادي يشكر وعباده يشكر فعلهم يشكر نصراتهم يشكر طاعتهم يشكر عبادتهم وهو محمود على إحسانه وعلى بري وعلى جودي وعلى عطائه سبحانه جل في علاه وهو يحب من العبد الحمد والشكر لأن الله جل في شكور يحب كل شكور سبحانه جل في علا نعم فانظر هنا الولاء البراء عصب المسألة بأسرها فلذلك قال فلذلك ترى بأن الله جل في علاه قال ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد سبحانه وجل جل في علا نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الفوائد المستنبطه من من من عظيم أركان من عظيم أركان لا إله إلا الله الولاء البراء إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا فضل الاتساء بالصالحين فضل الاتساء بالصالحين نعم لو في اسئله تفضلوا نصلي ونأتي إلى السنن بإذن الله تعالى